باب الأمر بأداء الأمانة باب الأمر بأداء الأمانة الأمانة ضد الخيانة وهي القيام بما تمن عليه العبد من أمور الديانة فهي التكليف وذلك بقبول الأوامر واجتناب النواهي وإن شئت فقل هي أداء ما وجب على العبد من الحقوق والحقوق على نوعي حق للخالق جل في علا وحق للمخلوق وحق الخالق الاستسلام له بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله فالأمانة في حق الله أن يعبد ولا يشرك به شيئا كما قال ربنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فتضيق التوحيد هو أعظم خيانة ولذلك قال الله عز وجل عن المشركين الذين أسلوا في غزوة بدر وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل قال علماء خانوا الله بالشرك فأعظم خيانة في حق الله عز وجل الشرك به جل في علا فمن ضيع أمانة التوحيد فأن له الإيمان وإن قال النبي عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له لا إيمانة لمن لا أمانة له وأما الأمانة بحق المخلوق فهي القيام بما أمر الله تعالى به من حقوقه القيام بما أمر الله تعالى به من حقوق العباد على وجه النصح والإخلاص من غير غش ولا كذب ولا خيانة في جميع ميادين الحياة فيشاملة للأمانة المالية والودائع والأسرار والوصايا وغير ذلك مما يؤتمن عليه الإنسان تجاه إخوانه ثم قال الإمام رحمه الله قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها جاء بالآية التي فيها الأمر والأمر للوجود فدل على أن تأذية الأمانة واجب إن الله يأمركم من الآمر؟ الله اسوج الخطاب مقام الغائب لم يقل اني امركم قال ان الله يامركم واقامه الخطاب مقام الغائب يدل على تعظيم الامر فالله يامركم بالالهيته العظيمه أن تؤد الأمانات إلى أهلها ولازم الأداء حفظ الأمانة لأن الذي لم يحفظها لا يستطيع أن يؤديها فلازم الأداء الحفظ أن تؤد الأمانات إلى أهلها وهذه الآية المشور عندها للتفسير أنها نزلت في شأن عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة والأسالد فيها ضعف ولكن هذا هو المشهور في سبب نزول هذه الآية وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة وكانت حجابة الكعبة عند عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة وكان على دين قومه فكان الحاجب على الكعبة فطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام مفاتيح الكعبة فقال العباس يا رسول الله اجمع لنا بين استقاية والجباية فلما أعطاه عثمان المفاتيح قال خذها بأمانة الله فدخل النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة وكسر الأصنام التي فيها ثم خرج وهو يتلو هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فدعا عثمان فقال له خذها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم فصارت الحجابة في نسله إلى يومنا هذا فذريته الآن هم القائمون على حجابة الكعبة والصحيح أن الآية وإن كانت لها سبب نزول أنها عامة الصحيح في الآية أنها عامة قال القرطبي رحمه الله في التفسير والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس وقال ابن كثير وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك يعني ماذا سبب الورود في عثمان ابن طلحة قال وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا فحكمها عام إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قال القرطبي رحمه الله واجمعوا على ان الامانات مردوده الى اربابها الابرار منهم والفجار واجمعوا قال ابن المنذر اي بالاجماع سواء هذا الرجل فاجر خانك حاربك عاداك عنده له عندك أمانة يجب عليك أن تؤديها بالإجمع لا تقل لما عاداني لو أدي أمانته أو أكل مالي لو أدي أمانته ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك أدي الأمانة لو كان عند شخص أمانة لشخص وعنده أيضا عند الشخص أمانة فجحد الشخص الطرف الآخر أمانة هذا الشخص لا يجد أن يجحد أمانة الآخر أدي الأمانة إلى من اتمنك ولا تقون من خالك والحديث عند أحمد والتلمذي وهو في السلسلة الصحيحة قال ابن كثير رحمه الله وهو يعم جميع الأمانات وهو يعم جميع الأمانات الواجب على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودايا وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض قال فأمر الله عز وجل بأدائها فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة قال كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق أو لتؤدن الحقوق ضبطين العلماء إلى أهلها لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجمائي من الشاة القرناء وقال ابن سعود رضي الله عنه فيما صح عنه عند الإمام أحمد والبيهقي موقوفا وفي صحيح الترغيب قال رضي الله عنه القتل في سبيل الله أمانة يكفر الذنوب كلها يقول القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة قال يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال أدي أمانتك فيقول أي ربي كيف وقد ذهبت الدنيا انطلق به إلى الهاوية قال فينطلق به إلى الهاوية ما هي الهاوية؟ نعم أعوذ بالله منها قال وتمثل له أمانته كهئتها يوم دفعت إليه وتمثله أمانته كهئتها يوم دفعت إليه فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها فيهوي في أثرها حتى يدركها قال فيحملها على منكبه حتى إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبه فهو يهوي في أثرها أبدا الآبدين ثم قال الصلاة أمانة والوضوء أمانة والكيل أمانة وأشياء عددها وأشد ذلك الودائع قال الراوي وهو زاذان فأتيت البراء بن عازم فقلت ألا ترى إلى ما قال ابن مسعود قال كذا قال كذا قال صدق أما سمعت الله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل, بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وختم الآيه بهذين الاسمين العظيمين للتهديد لمن فرط في الامانه وقال تعالى إن عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فأبينا يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إن عرضنا الأمانة الأمانة هنا أمانة التكاليف يعني ما أمر به الشرع ليست أمانة الأموال والودائع إنما هي أمانة التكاليف ما الدليل ما الدليل؟ على من على السماوات قال قرطبي رحمه الله تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال وهو قول الجمهور تعم جميع وضائف الدين على الصحيح من الأقوال وهو قول الجمهور إنا عرضنا الأمانة هذا العرض يقول علماء هو عرض تخيير وليس عرض تحتيب هو عرض تخيير وليس عرض تحتيب خيرهم لم نجب عليهم لأنه لو أوجبه لم يقل فأبينا أن يحملها لا يمكنهم أن يردوا على الله قوله إنما خيرهم أمرهم بالتكليف ووعدهم بالثوى فأبينا أن يحملها قال علماء أي خوفا أن لا يقومن بما حملنا لا عسيانا لربهم ولا زهدا في ثوابه فأبين أن يحملنها ليس عسيانا لله ولا زهدا في ثوابه إنما خوفا من أنهم لا يستطيعون القيام بهذه أمانة وهذا الحمد العظيم فالعرض عرض تخير ولذلك أبين أن يحملنها قال وحملها الإنسان والإنسان هنا, هنا اسمه جنس إنه كان غلوما جهولا حمل هذا الثقل لظلمه وجهله والناس انقسموا في هذا الحمل إلى ثلاثة أقصى منافقون ومشركون ومؤمنون المنافقون قاموا بها في الظاهر لا في الباطن والمشركون تركوها في الظاهر وفي الباطن والمؤمنون قاموا بها ظاهرا وباطنا ولذلك ذكر الله تعالى جزاء من قام بالأمانة وتحملها وعقوبة من ترك ذلك فقال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما فمن قام بالأمانة انتفى عنه وصف إنه كان ظلوما جهلا والأمانة أيها الأفاضل من صفات أهل الإيمان القيام بالأمانة من صفات أهل الإيمان لذلك قال الله عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون كما أنها خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال الله عن موسى إن خير من استأجرت القوي الأمين وقال الأنبياء يقولون لأقوامهم إني لكم ناصح أمين ونبينا ابتدى دعوته بالأمر بالأمانة ذلك في الصحيح قال جعفا للنجاشي في هجاته من الحبشة لما سأله عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قال وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة والحديث عند مسلم ولذلك من عظم شأنها ما قاله أنس رضي الله عنه ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له. ولا دين لمن لا أهد له. يقول ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له. ولا دين لمن لا أهد له. رواه أحمد. وفي صحيح الترغيب. كما أنها من أسباب دخول الجنة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خمس من جاء به مع إيمان دخل الجنة وذكر من ذلك وأدى الأمانة وكلما عظم الحق عظمت الأمانة ولذلك كانت الولايات من أعظم الأمانات وكان تضيعها علامة لذهاب الخير من الناس وانتظار الساعة ففي البخاري قال عليه الصلاة والسلام إذا ضيعت الأمان فانتظر الساعة قل يا رسول الله وكيف إضاعتها قال إذا أسلد الأمر وفي رواية إذا أسلد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ومن ولي ولاية سيسأل عنها صغيرة أم كبيرة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله سائل كل راع ما استرعاه حفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته فالمسؤولون والموظفون سيسألون عن مسؤولياتهم وعن وظائفهم وقد تكاثرت الأحاديث في هذا الباب حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ذاكرا أنواعا من خيانة الأمانة في العمل هدايا العمال غلور هدايا العمال غلور العامل الموظف يعطى هدية لأجل عمله هذه الهدية إذا أخذها إنما يأخذ غلولا ومن غلّ فإنما ومن يغلل نعم يأتي بما غلّ يوم القيامة وكي في الحديث لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رهاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر هذه أصوات البهائم يحملها إلى أرض المحشر على عنقه وذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من استعملناه منكم على عمل فكتبنا مخيطا فكتمنا مخيطا أو مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة أي شيء وفي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام إن رجالا يتخوضون في مال الله يتصرفون في مال الله مال العام بغير حق فلهم النار يوم القيامة في سيرة علام النبلاء في سيرة عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أبي أكر بن حزب أن أدق قلمك كتب إليه يوجهه أن أدق قلمك يعني يجعل قلمك دقيقا وقارب بين الأسطر فإني أكره أن أخرج من مال المسلمين ما ينتفعون به وقال عمر بن مهاجر كان عمر بن عبد العزيز تسرج له الشمعة ما كان في حوائج المسلمين فإذا فرغ أطفائها وأسرج عليه سراجة لأن بعض الناس لا تحل له المكالمات إلا بهاتف العمل ولا يشغل وقته إلا بهذا هذا ما يجوز استعمل زكريا بن عدي رحمه الله على قرية في الشهر بثلاثين درغما فلما مضى الشهر رجع فقال ليس أجدني أعمل بقدر الأجرة فلابد من أداء الحقوق وأداء الأمانة وأن لا ينظر الإنسان إلى الناس فيحابيهم على حسب معرفتهم أو قرابتهم أو غير ذلك من الأمور فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الذي يعين قومه على غير الحق مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير تردى في بئر كمثل بعير تردى في بئر فهو ينزع عنه بذنبه يعني يريدون أن يرفعوا من البئر بماذا الذنب قال علماء معنى هذا الحديث أنه وقع في الإثم وهلك كالبعير إذا تردى في بئر فصار ينزع بذنبه ولا يقدر على الخلاص فالبعير إذا نزع من الذنب لا يمكن أن ينزع يبقى هالك وساقط هكذا الذي يعينه قومه على غير الحق فلابد من العدل في أداء الأمانة ولذلك عقب الله قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها بقوله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فأساس أداء الأمانة العدل في الموطأ ومسند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى يهود خيبة ليخرص عليهم النخل ويضمنهم ما فيها للمسلمين من حق فجمعوا له حليا من نسائهم فعطوه ثم قالوا هذا لك وخفف عنه وتجاوز في القسم فقال يا معشر يهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي وجاء في رواية أبغض من عذتكم من القرد والخنازير وإني جئتكم من عندي أحب الناس إلي والله لا يحملوني بغضي إياكم وحبي إياه أن لا أعدل بينكم فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض فلا بد من أذاء الحقوق قال الحسن بن عرفة قال لي ابن المبارك استعرت خلما بأرض الشام قال فذهبت على أن أرده فنسيت فلما قدمت إلى مرو نظرت فإذا هو معي قال فرجعت إلى الشام حتى رددته على صاحبه قلم ولا يساوي شيئا استعاره في الشام ثم لما وصل إلى مرو إلى بلاد المشرق قد يكون مسافة عشرين شهر رأى معه فرجع حتى رده على صاحبه والأمانة ضدها الغش والخيانة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا فال فعدم أذاء الأمانة ينافي الإيمان والديانة وينافي الإسلام ولذلك بدأ الإيمان بهذا الحديث العظيم قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان متفق عليه لما كان خيانة الأمانة علامة للنفاق ومنافية للإيمان كان ذلك أعظم زجر وأعظم وعيد ولذلك بدأ بهذا الحديث الشديد الذي فيه القوة في الزجر كما بدأ بالآية الآمرة بأداء الأمانة قال آية المنافق الآية العلامة الآية هنا العلامة قال البخاري في الصحيح باب علامة المنافق باب علامة المنافق آية المنافق ثلاث ونقر في رواية وإن صام وصل وزعم أنه مسلم هذه الرواية لمسلم هذه متفق عليه ولكن هذه الرواية وفي رواية وإن صام وصل وزعم أنه مسلم هذه لمسلم عند مسلم وليست في الصحيح آية المنافق ثلاث جاء في حديث آخر في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا انتبهوا الحديث أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر كم المجموع كل المجموع كم قال هنا انتبه لي في الحديث عندنا ايه المنافقين ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اتمن خن وهنا قال اربع من كنا في كان منافقا خالصا اذا حدث كذب واذا عهد غدر واذا وعد اخلف واذا خصم فجر كم خصله ست ست ست ست ست. ست ست ست ست. ما تعرف الرياض بياس ماني عارف 426 تعرف خمس خلاص واربعون من كنا فيه إذا حدث كذب آية المنافقة ثلاثة إذا حدث كذب أصبحت كم واحدة؟ واحدة واحدة واحدة إذا حدث كذب. حدث كذب مكررة صحيح؟ طيب وإذا وعد أخلف اثنين وإذا أتوا خان ثلاث صحيح؟ طيب هناك عندنا شو؟ عندنا إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر صحيح؟ عهد قدر وإذا وعده أخلف الثانية في الأول وإذا خاصا فجر كم المجموع خمس خمس خمس, خمس, خمس, خمس, خمس خمس خمس إذا حدث كذب أولا اثنين إذا وعد أخلف هذه مكررة بين حديث الأول والثاني إذا اعتمنا خان وإذا عهد قدر وإذا خاصا فجر لو كتبت الحديثين صحيح إذا وعد أولا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر في حديث الصحيحين اختصر النبي عليه الصلاة والسلام على ثلاث قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خ... خان ولم يذكر إذا خاصم ولم يذكر إذا عاهد ما وجه الجمع هل علامة النفاق خمس أو ثلاث قال ابن حجر ووجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث أنها منبهة على ما عداها إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث القول والفعل والنية فنبه على فساد القول بالكذب وعلى فساد الفعل بالخيانة وعلى فساد النية بالخلف كنوا معي يقول وجل اختصار على هذه الثلاث يعني الثلاث الأول تشمل علامات النفاق كلها لأن أصول الديانة منحصرة في ثلاث في القول وفي الفعل وفي النية والنية فنبى يقول فنبى على فساد القول بالكذب إذا حدث كذب ويدخل فيه وإذا وعده أخلف لأنه كذب وعلى فساد الفعل بالخيانة إذا أتمن خام ونفسها إذا عاهد غدر لأن هذا خيان وعلى فساد النية بالخلف إذا وعد أخلف فالثلاث هي الجامعة للكل وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر إذا عاهد ترجع للفعل وإذا خاصم ترجع أيضا للفعل وذكر هذا الخصار لأمرين اثنين أولا التحذير من هذه الخصار لماذا يقول رسول آية المنافخ حتى نحذر هذه الصفات وهذه الآيات والعالمات ثم التحذير من يتصف بها فإذا ارتصف شخص بالنفاق نحذره واخترف العلماء رحمه الله تعالى في الوصف بالنفاق مع أن هذه الأمور قد تحصل من المسلم فهل كل من وقع في هذا أصبح منافقا خارجا من الدين أم لا. اختلف العلماء رحمهم الله والجماهير يرون أن معنى هذا الحديث أن هذه الخصال نفاق فعلية أي نفاق في العمل وليست نفاقا في الاعتقاد وقد نقل التنمذي عن العلماء مطلقا أن معناه نفاق العمل كما حكاه عنه النووي وقال النووي رحمه الله الذي قاله المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار أن معناه أن هذه الخصال نفاق معناه أن هذه الخصال نفاق وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم لأن هذه أشهر علامات المنافقين فمن فعل ذلك أتى بهذه الخصال هذه الخصال نفاق صاحبها متشبه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم قال فان النفاق هو اظهار ما يبطن هو اظهار ما يبطن وخلافه هو اظهار وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده واثمنه وخاصمه وعاهده من الناس يعني نفاق في افعاله هذه في حقي يعني نافق هذا الرجل مع هذا الرجل حين حدثه فكذا أو عده فأخلف أو اتمنه فخار أثى بخصال نفاق وعمل عمل أهل النفاق مع هذا الشخص قال لا أنه منافق في الإسلام فيظهره يعني يظهر النفاق يظهر الإسلام ويبطل الكفر قال ولم يريد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلذين في الدرك الأسفل من النار طيب عندنا حديث آخر كان منافقا خالصا صحيح الحديث الآخر رواية مسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا قال نوير الله وقوله صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا معناه شديد للشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال قال قال بعض العلماء وهذا في من كانت هذه الخصال غالبة عليه فأما ما يندر ذلك منه فليس داخلا فيه فهذا هو المختار في معنى الحديث والله على يعني من كذب من حدث فكذب أتى بخصلة من خصال أهل النفاق أما هو ليس بمنافق يعني ليس يعتقد الكفر ويظهر الإسلام إنما تشبه بأهل النفاق وأتى بخصلة من خصالهم المشهورة فالنفاق هنا نفاق عملي وليس نفاقا اعتقاديا وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أتمن خان فيه أن أداء الأمانة من الإيمان لأن خيانتها من النفاق والنفاق ينافي الإيمان فكان أذاؤها من الإيمان كم بقي ها كم ثلاثم دقيقة بركة استعجل قال وعن حذيفة بن اليمن رضي الله عنه قال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 وفي رواية ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت في مثل أثر الوقت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصاتا قال ثم أخذ حصاتا فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال ان في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أضرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من, خرد من خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم باعت لإن كان مسلما ليردنه علي دينه وإن كان صرانيا أو يهوديا ليردنه علي سعيه أما اليوم فما كنت بايع منكم إلا فلانا وفلانا متفق عليه قال جذر هو بفتح الجيم وإسكان الذان المعجمة يقول وهو أصل الشيء والوقت بالتائي المثنى من فوق الأثر اليسير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 وأن الناس كلما اقتروا من الساعة رفعت منهم الأمانة وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال أول ما يرفع من الناس الأمانة وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة ورب مصل لا خلاق له عند الله عز وجل وفيه دلالة على أن رفع الأمانة ابتدأ من آخر عهد الصحابة ابتدأ رفع الأمانة من آخر عهد الصحابة قال حذيفة رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر ما هم الحديثان الذين حدث النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة إياهما ما هم ها نعم ها لا تغششوا لا تغششوا يقول حدثنا كم حديث حدث النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة كثر هنا يقول حدثنا حديثين أي في الأمانة رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر الحديث الأول حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال والحديث الآخر ما هو ها؟ ثم حدثنا عن رفع الأمانة هذا الذي ينتظره الأول أدركه قال حدثنا حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذل قلوب الرجاء قال ثم حدثنا عن رفع الأمانة قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر رأيت نزول الأمانة وأنا أنتظر الحديث الآخر وهو رفع الأمانة قال النووي رحمه الله معناه حدثنا حديثين في الأمانة وإلا فمرويات حذيفة كثيرة في الصحيحين وغيرهما قال صاحب التحرير والنووي رحمه الله إذا قال صاحب التحرير في شرح مسلم ويذكر عنه كثيرا وينقل عنه في صحيح مسلم كثيرا صاحب التحرير التحرير في شرح مسلم التحرير في شرح صحيح مسلم هذا اسم الكتاب مؤلفه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن محمد بن الفضل التميمي الاسفهاني الشافعي رحمه الله هذا قاله في أول كتابه صحيح مسلم إنه رحمه الله يقول وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن محمد بن الفضل التميمي على الصفهاني الشافعي رحمه الله في كتابه التحرير في شرح صحيح مسلم هذا الإمام شرح البخاري وشرح مسلم هو ابن قوام الصنة الصفهاني صاحب كتاب الحجة وصاحب كتاب سير السلف الصالحين كان آية في الذكاء والعلم والفصاحة واللغة وكان أبوه يقدمه على نفسه ولذ سنة خمسمائة لهجرة وتوفي سنة ست وعشرين وخمسمائة فمات في ريعان شبابه شرع في صحيح مسلم وصحيح البخاري وشرحه من أعظم الشروح ولكن الشرح مفقود والناوي يكثر النقل عنه رحمه الله توفي في شبابه فأتم الشرح أبوه وحزن عليه جدا فكان إماما على من رحمه الله تعالى ومن يتتبع أقواله في شرح مسلم الذي نقل عن النووي رحمه الله يجد غزارة في العلم وعمقه وإمامه وصنة في هذا الباب على الجميع رحمة الله قال رحمه الله قال صاحب التحرير وعني بأحد الحديثين قوله حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال وبالثاني قوله ثم حدثنا عن رفع الأمانة إلى آخره أن الأمانة نزلت في جذر قال النووي أما الجذر فهو بفتح الجيم وكسرها لغتان وبالدار المعجمة فيهما وهو الأصل ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة أو علموا من السنة قال البحجر رحمه الله فيه إشارة إلى أنهم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن والمراد بالسنن ما يتلقونه عن النبي عليه الصلاة والسلام واجبا كان أو مندوبا السنن ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام ففي أول الأمر كان الصحابة يتعلمون القرآن وقد نهوا عن كتابة غير القرآن ثم باح لهم النبي صلى الله عليه أن يكتبوه فكان يكتبون الحديث عليهم رضوان الله <تصفيق> قال أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال أي في أصلها والرجال قد فطروا على أداء الأمانة قال ثم نزل القرآن فعليه من, من القرآن وعليه من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة <تصفيق> فذكر صورة الرفع فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت الوقت أثر يسير وقيل سواد يسير وقيل لون يحدث مخالفا للون الذي كان قبله هذه ثلاثة الأقوال ذكرها النووي رحمه الله في شرح مسلم قال ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل فسره رحمه الله وهو التنفيض الذي يصير في اليد يعني إذا وقعت جمرة على يدك ماذا يحدث في اليد تنتفق وتمتلئ ماء ما ما أو إنسان عمل بالفأس فتنتفق في وسط يده يرتفع الجلد ويمتلئ تأحته ماء قال فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط انتفق فتراه منتبرا وليس فيه شيء ليس فيه شيء إلا الماء ثم أخذ حصاة قال فتحرجه على رجله يعني كأن النساء كما يتحرج الجمرة على رجله سقط على رجله جمرة تنفذ في رجله هكذا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وهذا فيه التعليم بالتمثيل قال في الناس يتبايعون وهذا في آخر الزمن وهذا الشرط من أشرط لم يقع بعد والله أعلم هذا الشرط من أشرط الساعة لم يقع بعد وإن خفت الأمانة في الناس ولكن الشرط بكماله لم يقع بعد قال فلا يكاد أحد يؤدي الأمان حتى يقال إن بفل فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلذه ما أضرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان يقول ولقد أتى علي زمان هنا قال ابن حجر يشير إلى أن حال الأمانة أخذ في النقص من ذلك الزمان وكانت وفاة حذيفة في أول سنة ست بعد قتل عثمان بقليل لما قتل عثمان كان على فراش الموت رضي الله عنه وعرضه فأدرك بعض الزمن الذي وقع فيه التغير فأشار إليه قال ولقد اتى اتى علي زمان وما ابال ايكم بايعت اي هذه اي مبايعه بيع وشراء احسنتم هذه مبايعات كم بقي الوقت ها 20 رحمه الله معنى المبايعه هنا البيع والشراء المعروفان ومراده أني كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفع وأن في الناس وفاء بالعهود فكنت أقدم على مبايعة من اتفق غير باحث عن حاله وثوقا بالناس وأمانتهم فإنه إن كان مسلما فدينه وأمانته تمنعه من الخيانة ولا تحميله وتحمله على أداء الأمانة وإن كان كافراً فساعي وهو الوالي عليه كان أيضاً يقوم بالأمانة في ولايته فيستخرج حقي منه يعني البايع ليس مسلماً ولي... قد لا عنده أمانة فالولي عليه والسلطان ونحوه عنده الأمانة يؤديها فيستخرج حقي منه واما اليوم فقد ذهبت ذهبت الامانه يقول انه رحمه الله مفسرا فما بقي لي وثوق بما ابايعه ولا بالساعي في ادائه من الامانه فما ابايع الا فلانا وفلانا يعني افرادا من الناس اعرفهم واثق بهم يقول قال صاحب التحرير والقاضي عياض رحمه الله وحمل بعض العلماء المبايعه هنا على بيعه الخلافه وغيرها من المعاقدة والتحالف في أمور الدي قال وهذا خطأ من قائله قال وفي هذا الحديث مواضع مواضع تبطل قوله يعني قول من زعم أن هذه المبايعة مبايعة على الحكم والخلافة قال منها قوله لإن كان نصرانياً أو يهودياً ومعلوم أن النصراني واليهودي لا يعاقد على شيء من أمور الدين والله أعلم وقال ابن حجر مراده المبايع في السلع ونحوها لا المبايع بالخلافة ولا الإمارة وقد اشتد إنكار أبي عبيد وغيره على من حمل المبايعة هنا على الخلافة وهو واضح يقول لئن كان مسلم يردنه علي دينه وإن كان صرانيا أو يهوديا يردنه علي سعيد أما اليوم فما كنت بايع منكم إلا فلانا وفلانا قال ناوي رحمه الله معلقا على هذا الحديث قال قال صاحب التحريق معنى الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب شيئا فشيئا فإذا زال أول جزء منها زل نورها وخلفت ظلمة كالوقت وهو اعتراض لون مخالف للون الذي قبله فإذا زال شيء آخر صار كالمجل وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة قال وهذه الظلمة فوق التي قبلها ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاب الظلم إياه بجمر والحريج على رجله حتى يؤثر فيها ثم يزول الجمر ويبقى التنفط وقال ابن حجر هذا في شرح مصرف راجعوا وهذا فتح الباري يقول ومعنى أن الأمانة تذهب يقول والمعنى أن الأمانة تذهب حتى يبقى منها إلا الأثر الموصوف الحديث يبقى الأثر فقط يتبايعون ولي كان أحد منه يؤدي الأمانة وقال وحاصل الخبر أنه أنذر برفع الأمانة وأن الموصوف بالأمانة إن في بني فلان رجلا أمينا وأن الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يصير خائنا بعد أن كان أمينا وهذا إنما يقع على ما هو شاهد لمن خالط أهل الخيانة فإنه يصير خائنا لأن القرين يقتدي بقرينه ويقولون السوق لا يبشي إلا بالغش يقول إذا لم تغش تخسر هذا تسمع من كثير من الناس إذا لم تغش ونصحت لا يأتيك أحد ثم تخسر ولا بد إما أن تنسحب وإما أن تقون وتغش هذا واقع ترى عند كثير من الناس في بعض المداولات وقد دل هذا الأثر على أن الأمانة كما تقدم بدأ نقصانها من العصر الأول وذلك قال عليه الصلاة كما تقدم إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وهي من أعظم خصال الدين وأظهر علامات الإيمان وفي هذا أيضا إشارة إلى أن ضياع الأمانة نتيجة لضياع الدين من أين هذا؟ يقول وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان في ضاعة الأمانة علامة على أن الدين قد ضع والناس كلما دروا من الساعة قل دينهم وقلت أماناتهم ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الناس كالإبن المئة لا تكاد تجد فيها راحلة إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة قال ابن الملقن رحمه الله يريد صلى الله عليه وسلم أن الناس كثير والمرضي منهم قليل كما أن المئة من الابل. لا تكاد تصاف فيها الراحلة الوحلة وهذا الحديث إنما يراد به القرون المذمومة في آخر الزمان ولذلك ذكره البخاري رحمه الله في باب رفع الأمانة في باب رفع لهذا ما يتعلق بهذا الحديث العظيم وأن الأمانة من الايمان وأن كلما قلت كلما ذنت للساعة ويعلامة على ضعف إيمان الناس والله تعالى ناخذ بعض الاسئله يقول اخونا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله زوجتي لا تلد الا بعمليه قيصريه واسلم ما وجدناه هو تؤجل الحمل لكن يرد اشكال في كون ذلك الجزء من البشره لا يصله الماء في الغصل فهل تنزل هذه الضرورة منزلة الجبيرة في الأحكام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا اضطر الإنسان إلى ذلك نعم إذا اضطر الإنسان إلى ذلك نعم والجبيرة لا يشترط فيها مدة ولا يشترط لها طهارة ثم هذه عذر فإذا غسل من الخارج أو مسح يكفي ذلك وإذا لم يمكن يتيمم له إذا لم يمكن يتيمم له العلماء يقولون هذا يقولون إذا كانت جبيرة أو حاجب في أحد أعضاء الوضوء هذا حاله لا يخلو إما أن يكون مكشوفا يضره لا يضره الغسد ولا المسح فهذا يغسل الجرح اما ان يكون مكشوفا لا يكون مكشوفا يضره, يضره, يكون مكشوفاً يضره له يكون يمسح عليه هذا يمسح عليه يقول كيف نوفق في تحميل الأمان للإنسان مع أنه ظالم جاهل قتلكم من حملها لا يؤد ظالما جاهلا الأصل في الإنسان الظلم والجهل ولكن من وفقه الله وحمل الأمانة انتفى عنه هذا الوصف انتفى عنه هذا الوصف فظلوما جهولا تحمل على المنافقين وعلى المشركين بقي أبا؟ كم؟ دقيقتين يقول بقي كل 20 دقيقتين يقول لعشرين دقيقتين ثم يقولوا دقيقتين جزاكم الله خيرا نقف هنا ونكمن إن شاء الله هذه الأسئلة الدرس القادم إن شاء الله وتعالى نسأل لنا لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأسئلة إن شاء الله نجيب عنها في الدرس القادم إن شاء الله في أول الدرس نعم ما في بعض الأزال غلب النساء غالبون قالوا عندهم دروس عندهم اولاد ويريدون نيام وعشاء واشياء والنبي صلى الله عليه نعم النبي صلى ينزل على راض الضعفاء جزاكم الله خيرا <تصفيق> <تصفيق> مرحباً مرحباً السلام السلام كيف حالك؟ أقولك شاير هكذا سأني؟ لا، هكذا سأني بأدن لا، هكذا السلام السلام سأتكلم أنه لطلقه بلسرعة أخذك بجمع السلام حظمواً